شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قلوا يوسف أعطروه أرضين يخل لكم وجهه عندكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياب الجب وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السجارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكلوا الذئب وَخَافُوا أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَن نَّتُمَّ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ غدا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاه يبكون قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف ان دمتعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا وله كنا صادقين وجاؤ على قميصه بد من كرب، قال بل لَكُمْ لكم أنفسكم أمرا، فصلوا جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون، وجاءت سيارة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثوأه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولا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 ولقد همت به وهم بها لولا أذر أذرها عن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وأنف يا سيدها لدى الباب وَأَلْفَى يَا سَيِّدَنَا عَلَى دَلْبَابٍ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلا, إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا مِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قِطْمِئًا فَصَدَقَت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 لما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم واعتذت لهم متكئا وهاتت كُلَّ كل واحده من نسكه وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا اهلهم وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلتنا الذي لم تنني فيه ولقد رأيته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أموه ليُسجلن وليكونن من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه النواك من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من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 إسحاقَ ويعقوبَ ما كانَ لنا أن نشركَ باللهِ من شيءٌ ذلكَ من قبلِ اللهِ علينا وَعَلَى النَّاسِ ولكنَّ ثَرَّ النَّاسِ لا يَشْفُرونَ يا صاحب السِّجْنِ أربَعٌ مُتَفَرِّقونَ خيرٌ أَمِ اللَّهُ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها سميتها أن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 وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهم ذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضعة سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سونجلات وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن للرؤيا تعبرون قالوا أضعف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى لاعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فلوه في سدني إلا قليلا إِلَّا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تقصون ثم يهتن بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفي يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بان نسوة فاسأله ما بان نسوة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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم